ربكم ورب آبائكم الأولين بلهم في شكّي العبد فارتق بَيْوَمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشِنَّ النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رب نكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا له الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون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 فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فَأَسْرِ بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزرقون كريم ونعمت كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا من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 إن هؤلاء لا يقولون لا يقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين منهم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 ترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون مئاسن دسون واستبرق متقابلين كذلك وزوجناه بحور عين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 فَناهُ بسانكَ علَّهُ ييتَدَكرون فَر تَقِبِ إهُ